وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوش فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كهرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء صابيح وجعلناها غذوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفهم تكاد تميز من الغيب كلما ألقا فيها فور سألهم خزانك لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَاءَضَّرَفُوا بِذَنبِهِم فَسُقُوا الْعَذَابَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِن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 من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم آصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف باك ويقبر بطير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 إن الكافرون إلا في غور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لدوا في عتو ونور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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 أَوْ وُزُلْفَتَ سِيءُ وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ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 فَسَتَحْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ